ما نعبدهم إِلَّا ليقذبونا إلى الله ذو الفير إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لَا وَغَدًا وَأَن يَتَّخِذَ وَلَدًا اصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْقَهَّارِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يكوّر الليل على الديان ويكوّر النار على الليل وتخوّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مثمّر ألا هو العزيز الغفار خلقكم وعيدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام سمانية أذواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات سلاس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 وَإِنْ تَجْكُرُوا يَرْضَيْنَكُمْ وَلَا تَذِلُ وَازِلَةٌ وِذْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِنَا رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ وَإِذَا مَثْلِ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَآ رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَبْوَلَهُ نِعْمَتًا مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدَوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّا أن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنْ ذَكَ مِنْ صَابِ النَّيرِ أَمَنْ هُوَ قَالِ تُنَانَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ نَاقِرًا ساجدا وقائما يحذرنا قنة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولا الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم Billazi asu fi azihi dun asana wa albo wayi waii a i namayu wa foswa biruna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 فاعبدوا مَا شئتم من دونه قول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسا وأهلهم يوم القيامة أنا فارك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظهل من يري ومن تحت مظلل ذلك يخفف الظلام به عباده يا عباد فاتقون والذين نزلت عليهم الطغوت ان يعبدوها وانا اب الله الههم البشره بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربه لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها للغار وعد الله لا يخلف الله المئاد ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء هسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثُمَّ يُعِيجُ فَتَرِهُ الْمُصْفَرَّ ثُمَّ يَجْعَلُهُ قُطَمَأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ عَفَا مَنْ شَرَحَ وَوَضَّحَ وَلِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى النُّورِ مِنْ رَبِّهِ Quan Hawa doun lqasi ya te ko lo bon me ve la Una i ka fi won din bombihin Crocha e do o junno du lavinacha naabba son matin son matin no je do do lo bom I le Ve carro da roi a dibi mai a o a mãe ومِنْ عَدٍّ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا كذب الذين من قبلهم فأتهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب آخرة أكبر لو كانوا يعلمون وَلا قَبّ رَبَ مال الناسِ فيِي آذًا قُرآان مِنْ كلُلِّ مَا ثَالٍ لا عَهُم يتَزَكرُون لا عَهُ يَتَذَكررَ قُرْآان عََابِجَ وَرَذِ وَاجَِّ Zorba Allah, مثla, رجلا, فيه شركاء متشاكسون ورجلا, سنبا لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بان اكثرهم لا يعلمون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 لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِّلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالْهُدَى وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُم مَّا يَخَالُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ أن يكفر الله عنهم أسوأ الذي عاملوا ويجزيهم, ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف أبدا ويخوفونك بالذين من دونه وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدَ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ فِي اِنْتِقَامٍ وَلَئِنْ إن تَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُل انفرأيتم ما تدعون من دون الله إن رادني الله ودنى الله بضررن هل هن كاشفات ضرني او وردني برحمه او وردني برحمه هل هم ممسكات الله الَّذِي يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ آمِنُوا عَذَابَ مَكَانَةٍ إِنِّي عَانِل سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يَخْفِيهِ لَنَا عَلَيْكَ الْكِتَابُ لِنَا فِي الْحَقِّ فَمَنْ اتَّدْرَفَ لِنَفْسِهِ وَمَا وَلَّى فَإِنَّمَا يَضِلُّ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 1. أم اتخذوا من دون الله شفاء 2. قولا ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون 3. قل لله الشفاعة جميعا 4. له ملك ثم إلي ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَذَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَاخِرًا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِرُونَ قُل إِذَا هُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عالِم الغيب والشهادة ان تاحكموا بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظنوا ما في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لاستدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ الرَّخَاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَهُم سَجَنَاتٍ مَّا كَذَّبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّنَهُمُ الضُّرُّ دَأَبُوا ثُمَّ ف إذاَا خَل آهُ نِعمَاتَم مِ قُلْ قلََ إَِّ م أُتتُ عَدائِ ببلْه فتنَا وَنكِم ن أَكْصَرهُ آ يَُ قد قال الذين من فَمَا فما أغني عنهم ما كانوا يكسبون فأخوابا مَا ما كسبوا والنذين غضموا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 Qul ya عبادي الذين أثرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو غفور رعيم إِنَّا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبَلِ أَنْ يَاتِيَكُمُ الْعَذَّابُ ثُمَّ نَا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ بِالرَّبِّكُمْ من, مِنْ قَبَلِ أَنْ يَاتِيَكُمُ الْعَذَّابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَصْرَةً يا عطرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لون الله أدني لكنت من المتقين أو تقول إن ترى العذاب لون لي كرة فأكون من المحسنين بَنْ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذِّبْتَ بِهَا وَاسْتِكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكِفِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ هُجُوبُهُمْ مُسْوَدًا أَلَيْسَ فِي جَهَرَّمَ مَسْوَىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي الجِلَّاءَ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ دَائِمًا يَمسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَئْذَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَادِيرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ فَرَبِّ الَّذِي تَأْمُرُونَ يَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ دَعَوْا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ نَصَرْتَ لَئِنْ صَرَفْتَ لَيَهْدِيَنَّ تَكُونَ من الخافرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والثماوات مطويات بيمينه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصْفَرَّتْ وَأَقْبَلَتْ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ في دَكَّةً وَاحِدَةً وَخَرَجَ رَبُّنَا وَحْدَهُ وَالْمَلَكُ الَّذِي عِنْدَهُ عَرْشُ الْعَرْشِ الْيَوْمَ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ واشرقت الارض بنور الربا ووضع الكتاب وجئ وجيعاب ذبينا والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون وَصِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا جَهَنَّمَ مَزْرَعَةٌ مَرَّتْ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقُوِلَ لَهُمْ قَدْ خَسِرْتُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمُ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْزِلُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَوَنَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دَخْلُوا أَبَوَابَ زَهَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَا سَوَّلَ الْمُتَكَبِّرُونَ وَثِقًا الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ حتى رَضُوا حَتَّى إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ بَوَابُها وقول لهم وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا فَلَا عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى قَوْلَهُ وَأَرْسَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا نَسْأَءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْآمِنِينَ وَالتَّائِنِ إِن كَانَ فِينا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين.